نجم اظهر المصحف انا قلت لهم شو رايكم صورتها هاي صورتي Prof,. Şey, şey. <gülüyor> Paswa <What's that called? gülüyor> الحمد لله وكفى والسلام على البديل الذين اصطفى لا شيء من النبي المشتبع وأمين المشتبع على صحابتي الكرام على البيت العظام المشتبعين الشرفاء وبعض البيت الكرام مع قتام سورة حج صد الله يا أجوال الذين أمنوا تعاوز جدا إذا اختم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعفصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير دعاك الله قلنا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا هذا نداء للمذين امنوا كل مشعود دائما وظلال نضاق ان نقول إذا سمعتم الله تعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا فرع سمعك والنداء هنا اعتراف بالاليمان وفيها ايضا دلالات ايمانيه عقديه في قوله اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بان الركوع والسجود وفعل الخير عباده الله تبارك وتعالى فكانت المساله على التعميم على التخصيص والتعميم المساله هنا فيها أن الركوع والسجود او الصلاه علامه على الايمان وفعل الخير علامة علامه على الايمان من علامات الايمان من علامات الايمان الصلاه فقد قال الله جل وعلا مكان الله رضيعه ايمانكم اذكروا المصات الركوع والسجود ايضا فيها دلاله على اهميه الركوع والسجود في الصلاه الركوع والسجود واعبدوا ربكم صلاه ربكم تعميما بيد ان هو لما صدر بالخاص دلاله على التاكيد عليه وانه من, أهمية من الأهمية في العبادات بمكان لا سيما أنه أفضل أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام خطرا بعد الشهادتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة او قال اول ما عليه المرء الصلاة فمن فإذا صلحت أفلح ونجح وإذا فسدت خاب وخسر فقال الذين أمنوا الكعوا والسجودوا وهذا أيضا ذكر الركوع والسجود يزبط الركنية في الصلاة وعبدوا ربكم ما قال وعبدوا إلهكم وهذا لفت الانتباه إليه أمس عندما قال وعبدوا ربكم بين هنا الثلاث مناصف بين الربوبي وبين الإلهي وأن الرب الذي خلقه وأعطى ومنعه أحياه وأماته لأنه المستحق أن تصرفه العبادة له وحده لا شريك له وعبدوا ربكم الذي رزقكم وربكم من عائمه عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له وأن لا تصرفه عبادة إلا اعوذ بربكم وارفع له الخيرات الخيرات الفلنم هنا الفلنم على التعميم يعني كل الخير الكبير والصغير فمن الخير تنحي الشو من, من, من الخير ان تهاش وتتبشر وجه اخيك ترسم قبل وجه اخيك صدقا ومن الخير ان تتصدق من الخير ان تصوم أن تصلي أن تحج قال اقعدوا الصغيره وهذه ايضا فيها دلاله واضحه جدا ان الله تعالى بين لك انك لا تعرف ان كيف تكون أو ان بما تكون ابي العمل قبل كثير العمل لأن المره كانت بغياً فقط كلبا انجاه الله تعالى رجل كان كان يعني يعيش بالارض فسادا قال لاهلي احقوني ثم ضروني ثم ضروني في اليم ومع ذلك رحم الله تعالى بخوفي وبفرطه منهم لا تعلم الخير الذي يقبل الله فأجعلك في منازل النبيين والصدقين والشهداء والصالحين به قال يا أيها الذين أمنوا كعوا السجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا خالي لعلكم تفلحون ولعل كما قال ابن عباس كل لعل في القرآن محققة قال تفلحون والفلاح وادخلوا الجنة فمن زخل على النار وادخل في الجنة فقد فات وجعيذ بالله حق لهاده وجعيذ بالله حق لهاده تكلمنا عن مساءة الجهاد الجهاد والجهاد والجهاد الطعاط أن يفعل جميع الطعاط وأنساء عن جميع المحرمات والجهاد، الجهاد هو الجهاد النفس هو الهواء لأن الإنسان هواه قدر شبب يعني في حقيقة الأمر هو يعبد هواء ولذلك أنه سنبقى من العالمات الساعة أن ترى شحاً مطاعاً هواء متبعاً وإعجابكم لذيراء برأي, برأي ما في إعجابكم لذيراء براي إلا بعد الهواء المتبع, المتبع. والجهاد أيضاً هو الجهاد جهاد السنان وجهاد السنان والصغول والمرابطين والجهاد جهاد الطلب و جهاد الطلب هذا من أشرف ما يكون وهو فرض كفاية و جهاد الدفع إذا دخل الكفر عذاب الإسلام واجب دفعهم بالإجماع هذا جهاد الدفع و جهاد الدفع و جهاده في الله حق جهاده والحقه يقول وديده إزاي حق الهادي على العنو يعني الآن الأمر على التصليص كل ما يبطى عليه اسم الجهاد فهو, فهو ينزل تحتها كجهاد اللسان بالعلم وتعلمه والعبادة والعبادة به ونشر العلم بين الناس ورد على البدع وتفنيدي كلام البدع هذا من أمتع ما يمكن أن يصل إليه لسانه أو من أعظم الجهاد الذي يتعبد به مره الله يدل في علاه هو أنه, أنه يحصر جهاده مع المفتدعة المستشعرقين مع الذين يحاربون الدين يحاربون السنة هذا أعظم الجهاد كما قال المتنمية بأن الجهاد الثاني عند الله أعظم الجهاد السنة وكما قلنا من المعصيرين المجددين أشخة كان يقول الحياة في سبيل الله أشط من الموت في سبيل الله فأنه يبقى صميدا أمام البدع وأن يوقف أهل البدع وقفا ثاما من أشخة السنة هذا من أعظم جهاد تعلم العلم والتعبد ما لاش ذلك بيانات من اعظم الجهاز الذي اتخره به المرء لربي جل وعلا قال قال واجتهد في الله حق حق جهاده وحق جهاده وجد ومجهدا بذل استفراغ الوسع بدل جهد في الله حق جهاد بذل استفراغ الوسع بدل من اجل الله جل لذلك في الحديث عن الناس والسلام قال ان الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن هذه فيها حق لأنه لذلك الفلاة وأن يعمل لله لذلك الفلاة خلاصة للوجه لله الكريم هو ما يعمل ولذلك قلنا دائما حتى في العلم أن أردت العلم فلا تأخذه إلا عن رأسه من علامات استعى ان تأخذ العلم عن الأصاب والعجب كل عجب أن, أن يكون طالب العلم الذي يجلس لأن ذلك يتعلق ولا يدري ولا يعلم قيمة ما يأخذ سواء ذلك عندما يراجع لا يستطيع أن يصبر ويأتي, ويأتي بما فيه بفتان وزدف فهذا ليس بطالب العلم بحام الحق طالب العلم يعلم قدر عن قدر شيخه وعالمه يعلم قدر ما ما فيه من العلم فيتقنه فيجانب فيه ولذلك لأن الله جل في علاه جعل كل من في السماوة والأراضي حتى الحتام في الجحر حتى النملة في الجحر يستقرون لمن علم الناس أو الذي يعلم يعلم هناك فالواط المقصود بان الجاد حق الجاد ان ما يعني يتعب به لاد الفلاء بل أن يتقن علم انشره بين الناس بان طلب العلم لا يكون الا عند الراسخين طلب العلم يكون الا عند الراسخين الا باخذ الرسوخ فرعي ان لم يكن الرسوخ فرعي والذي لا يخرج الا ما ليس براسخ وهذا ما رايت رأيت ما انتأثر بعض الشيطتي في أمور معينة وخرج لنا بما فيه الأعجيب يعني لو لم أعلمت قبل العالم أو طائب العلم الذي يكتب مثل هذا يعني ممكن أن يأتي في رأسي شيء في هذا الباب لكن العلم, العلم له ناس اصطفاهم الله وتعالى فهو اصطفاء ودي تباب فتكون القوة أيضا في هذا الباب حق الجهات هو أن على رجبتي يصبر حتى يتعلم العيب من الراسخ طريق، طريق هو ان الله لعبد الخير ان رزقه عالم حتى يتعلم على يد اذا راد الله بعبد لن اول طريق او طريقه اتقان هو أن الله تعالى يرزقه بالعلمه الراسخ الذي العالم الراسخ الذي يتعلم على يديه فسيكون قد قد أفقن العلم على يديه هذا الذي يرتبع به ويرتقي ويكونت تفحق القول لله وال Amelia واجهدت حق naucحق الهجagem تباكم وما جعلكم في الدين من حرش هو تباكم استفاقتم على الأمة والحق بأن هذه الأمة أمة مرحومة وأمة استفاقة الله وترفعه عن الأمة أرسل لا أرد الروسل وأنسل عليها أفضل الكتب وشرع لها وسنلها أفضل الدين وأفضل الشرع نسأل الله أرافع لها المجال لها هذه الأمة التي لها السيادة والسيادة وريادة فقال هو على جميع الأمم وانت ترى كيف تنميز الله على هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالتمكين والسلام إلى يوم الدين الأمة لا ملها من المكان لا ملها من الرفعه لا ملها من من العلوم لا ملها من التمكين مكنها الله دلى جل في علا مكن الله جل في علا فاذا أقول في قول الله يا رسول في الله حقا دي هذه بانك حتى في طلب العلم ان اردت ان تكون راسخا فطل على الرس وعليك ان كنت إن كنت ضعيفا وظهر ضعفك أو رجعك من رجعك على ضعف أنت فيه فقد لا تجعل في نفسك كبرا فتضيع ويظهر عوارك بعدها سريعا وان كنت ايضا متقنا ثابتا فانت عندما تراجع, تراجع على ثقل ما عندك ثابتا وعندما تنازع يعني تراجع البدع على ما عندك من, من الثقل والا اذا نازعت اهل البدع على ضعف فيك من الثقل ستفسد الأمور باخره ولذلك إما أن تكون سقيلاً حقاً فتقف أمام البدع وهذا جهاز ليس بعد وجهت وإما أن تكون أخف من ذلك فعليك أن تسقل نفسك ورحم, ورحم الله امرأاً عرف قدر نفسي لأنه بذلك يستطيع أن يعرف أنا دائماً كنت أقول لطلبك الكأس الممتلئ لا يمتلئ الكأس الممتلئ لا يحتاج إلى صد كل ما يكون فيه الصد يسقط يجب أن يكون فرغاً حتى استطيع ي... حتى ينتظر وحتى استطيع صاحبه أن ان يستوعب ما فيه نعم قالوا تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا وسجدوا وعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واجروا بالله حق فلي هذه تباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما... وما جعل عليكم في الدين حرج وهذا أيضا في اجتباء واصطفاء كانه في قوله وجاء وما جعل عليكم حالة أن خفف عليكم الأحكام كما أنه قد وضع جعل الأغلال والأصار على الذين من قبلكم شدد عليهم وحرم عليهم أمورا كانت مباحة وشدد عليهم في الأحكام كانت أن لات إذا وقعت في ثوب أحدهم لا يطغيروا إلا القرض إلا القص وهذا أفسد بالماء كانوا لا, لا, لا يمكن أن يقرأ عضايا ربهم جلال فعلا عبادة إلا في الصامع والبيع أو في الأوقات التي رسمها الله جلال فعلاه فالله جلب فضل هذه الامه وقدم على على جميع الامم قال وما جاء عليكم ما جعل عليكم بدين حرج فالحرج عن ولذلك القاعده العامه الامر اذا ضاق اتسع والمشقه تجلب التيسير قال وما جاء بدين حرج أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ويسر المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسهلوا ولا تعسروا وكان اذا بأبي, بأبي هو أمي وكان إذا خير ابن أولي ما لم يكن إسمه نعم وثور التسير كثيرا التصل في الصفر الجمع في الصفر الجمع في الحضر للمرض والمطر وللريح جمع أيضا للحرج على الراجح الصحيح سقوط القيام من الصلاة بل سقوط القاعد من الصلاة إنما استطع صال للقائمة فلم تستطع فقاعدة فلم تستطع على جم قال النبي سبحان صدلته على أمبياء بسد قال وجهة الأرض مسجدا وطهورا وايو رجل متى قال فايو رجل راضي ادخله الصراط فليصبر قال رجع الارض طيباً طهوراً قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور أو الصعيد الطيب طور المؤمن ما لم يرد الماء ولو لعشر سنين فراجع الماء فليمسوا بشرته قال ملت ابيكم الجمكم ملت ابيكم ابراهيم عليه السلام ملت ابيكم ابراهيم الجمكم النبي صلى الله عليه وسلم وابوه هو ابراهيم عليه السلام ابو ابراهيم وزكي بن السلام لما وصف قال وصف اما صاحبه كن في اشبه ما, ما عليه السلام فابوه هو ابوه سيد هذه الامه وسيد قال من انت ابيكم ابراهيم عليه السلام كان امه قليله بالله اعلن التوحيد وكان في في الدنيا في اعلى الارض البسيطه ما كان احد وحده الله الا ابراهيم عليه السلام وتابعه هود عليه السلام قال من تعريقكم ابراهيم هو سماكم هو سماكم المسلمين لقد هذه كان قال على قول على تفسيرين الأول هو سماكم الله هو الضمير عائد على الله الذي قال هو سماكم المسلمين والضمير عائد, عائد على على إبراهيم عليه السلام الضمير عائد على الله جلالي فعله والسماد المسلمين يعني قبل أن يخلق الخط عندما خلق القلم الله له اكتب كما كتب الله جلالي فعله كل شيء بالقام قال اكتب قال اكتب موكاين يوم القيامة كتب في مقادير القلاء وأيضا فإن الله جل في علاء كتب آدم عليه السلام كتب محمدا صلى الله عليه وسلم وكتب أيضا جلالي فعله القلم و و ونوح بين, بين, بين البدن والروح وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ هو سماه رموز مين كذا ثلاث رموز مين وهذا ايضا اوليه طاقه الفعاليات لما قلنا التعبد بالاوليه هي التي تفتح لنا هذه الاساطير هو هو على ابراهيم الضمير عائد على ابراهيم وهو اقرب مذكور الضمير عائد على ابراهيم وهو اقرب اقرب مذكور ابراهيم عليه السلام سماكم مسلمين عندما قال وامدريانا امه مسلمه مسلمه لك واينما نسكن وتبع علينا فبدعوه ابراهيم عليه السلام قال في هذا ليكون الرسول وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس وتكون شهداء على الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالأمم يوم القيامة ويشهد, ويشهد لأنبيائهم هذه الأمة فنوح السلام يسأل الله هل بللت فأقول نعم يقول هل معك من يشهد يقول نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون فقالوا لهم ومما شهدتم من أخبركم فأقولون محمد نبينا صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا كما قال الله جل فعلا وفتالك دعناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس لتكون أمنا للتعليم تكون الأعقبة وأي تدخل للتعليم لأن الشهادة لا تكون إلا من عدل تدخلناكم أمة وسطا لتكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالله يأخذ رقص شهادة هذه الأمة الإسلامية على الأمم السابقة قال وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا وآتوا الزكاة أنظر, هنا انظر كيف أن الله يأمرهم أمرا جزما فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الذكات معناه تكلم أولا فه Louisiana لتعلم التأكيد التام على مسؤال الصلاة وزكاة وبسؤال قل ا dynam حلة القرآن قلасть الصلاة في القرآن أكد عليها الله تنفع فأقيموا الصلاة, فأقيموا الصلاة يعني حق لكم أهل الإيمان أن تقيموا الصلاة فميزان الأمر هو إقامة الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا ذكات واعتصم بالله هو مولاكم فنعمل مولا ونعمل نصيرا فاعقيموا الصلاهات واتوا الزكاه وكان الزكاه على موصف النبي صلى الله عليه وسلم واعتصم بالله من الاسم بالله ان تجعل الله حسيبك فالله كفيك كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان ان ندفع جمع لكم فخشو فزدادوا وقالوا حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله تعالى وصفا وصفا يوما عندما استحكمت الاحاطه بهم يوم الاحزاب قال وازاؤكم وز... من فوقكم ومن منكم وازاغت وازبا وازاقه الابصار بلت القروب حاجب وتظنون بالله الظنون من ذلك الطريق نونا ووزيروا شديدا لكن هم لما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادف الله ورسوله كان الله حسبه لذلك يا ابن عباس قال حسب يا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم حين أرخي في النار وقال يا محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فازدهم إيمانا وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسوا سموه قال فأعظموا الصلاة وأتنتكت وعطصنوا بالله وعطصنوا بالله كما قلنا حسن التوكل على الله جل في علا وحسن الظن به وينتلع القلب إيمانا بالرب جل في علا ويقينا فيه وإحتانا بالفعل لأن هذا هو حسن الظن قال وعطصنوا بالله هو مولاك فإن صلى الله جاء الرجل قال له وكان النساء نام واستظارا تحت ذل الشجرة فعلق وناط سيفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخترت السيف وقال له من, ينقذ من ينقذك مني؟ قال الله فسقط السيف منه قال أنت من, من ينقذك مني؟ قال كن خير أخي غرض المقصود أن العتصام بالله بصدق اللجأ له وحصن اليقين فيه سبحانه جلال فعلا هذه من أجل عبادات القلب هذه من أجل عبادات القلب لذلك رب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة واعلم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن الا بشيء قد كتبه الله عليك نعم واعتصموا بالله حسنا الله ونعم الوكيل حسنا الله ونعم الوكيل حسنا الله ونعم الوكيل بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم هو مولاكم هو نصيركم هو الذي يوفقكم وهو قال هو مولاكم نعم نعم المولى ونعم النصير سبحانه وجل جل فعلا هو يخرجكم من الظلمات إلى النور هو ينصركم على على أعدائكم هو يحسن إليكم يوفقكم دائما يسددكم كما قال الله جل فعلا كنت بصره كنت سمعه كنت بصره كنت يده التي يبتش بها ويجرى التي يمشي بها ولئن سألني نعطينا ولئن استعدني لا وإذننا قال وما ترددت في شيء أنا فاعله تردد في خفض روح المؤمن يكره المرد وأكره مساءته يقول نعم المولى ونعم, ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير مع أن الله يتولاكم ينصر ولكن عندما يجتمعان نعمل المولى ونعمل النصير أنه مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النور مولاهم بتوفيق القلوب وتزديد الدلاله والارشاد والبناء والبيان وايضا يفتح لهم افاق العلم والمعرفة والمعرفه بالله جل وعلا والتعرف على الله حس التعرف وايضا ينصرهم على على اعدائهم فهو يوفق قلوبهم ويسدد ابنا ابنا لهم ورمياهم وينصرهم على على اعدائهم هذا كان هذه الصوره العظ الفوائد المستنبطه ونعمل عملاً فدي يدخلهم وقادر كل منئ ما كان يحسنه لا يعرف الفضل لأن الفضل إلا الفضل وهذا أنت إذا أردت أن تعرف هذا الشخص من أهل الفضل أم لا اغضبه اغضبه وانظر هل يبخص حقك وقادرك أم لا فإن كان فهذا فيه نوع خصة وكان عند الغضب يقول ويقول واعلم فضله وقدره ولا يقص حقه ولا وينحي عدم انصاف ولذلك ابن كان من انبل الناس من انبل الناس مع اعدائي كان كان ولا نعم الرجل عندما ال ال ال حتى المعتزله بين ان غوته غوته فهما غوته ذكاء فاضعترف بذلك اعترف بذلك فالحق إن أردت أن تعرف أهل الفضل اغضبه اغضبه وترى وتعرف ما هو فيه وتعرف نبل الشخص من خستته تعرفها بهذا عندما تغضبه لكن من وين تنتزع؟ من وين أتينا هذه الفائدة؟ من وين تنتزع؟ بأن الفضل أن تعرفها لأهل الفضل فضلهم من وين تنتزع هذه الفائدة؟ من وين تنتزع؟ فإذا سأثى من اعتصم بالله وقاه من اعتصم بالله وقاه لكن ما الفائدة ممتاز ممتاز جهاز جزائز الله كل خطيس عوف وجميل أيضا ممتاز لكن صراحة أطلب منكم التفسير أطلب منكم التفسير الحق هي يا ملة أليكم الله نعم ممتاز هو ممتاز ممتاز وتكون شهداء جيد هذا جيد لا الدلم عدل نعم نقاوم كذلك لانكم امه شهداء هذا جيد جيد لكن يا اطفوا في مله ابيكم عين الاظمه لدعو واذكر انه الذي تفضل والله تعالى جعله, جعله هو الذي سماكم المسلمين فتفضل الله عليكم باتباعي ايضا وامر نبيه بالاتباع لذلك النص ممتاز ممتاز ممتاز يا جهاد يستدل من يقول بجواز الثراء بالاموال فيما لا يقدر عليه الله ان المستريس لذلك انما يقول ما يسمى بالمجاز العقلي وهو نستغيث أن نستغيث من الله جاء على الحقيقة وطلب من الميت انما يكون على سبيل المجاز العقلي ولذلك إحنا قلنا المجاز كله لا نعترف به المجاز كله لا نعترف به وليس بخارجين وحقيقة الأمر أنهم يستغيثون بالأموات هو يقول لما يقول استغيث بفلان الولي من الأولياء في الحقيقة يستغيث بالله جل فعلا تعرف لو لم يكن فيها نتنزل لغة على ما يقوله لو, لو لم يكن فيها إلا أنه وسيلة إلى أن يستغاد به من دول الله الذي فعله يعني نقول له وتنزلنا معك وأن نستغاد به حقا والله الذي فعله ونعلم ما بالجمع المجاهد العقلي الخرد الذي يقولون به قلنا به خاصنا أنا قلت لك انا لا أدين الله ذلك ولكن سأتنزل مع القوم الذين يقولون بذلك فسأقول له إذن على ما تقول أنت يعني هذا هو المجلس العقلي فما تقول فهو وسيلة والسبيل إلى أن يستغط من دون الله دل شعله فصار وسيلة والسبيل إلى أن يستغط من دون الله دل شعله فننعه أيضا من باب الوسائل ووسائل الشرك شرك ولأن القاعدة تطيع عند العلماء وسيلة الشيء إلى الحكم فالوسائل لها واعتصني الله ومعلاكم هذو غمير الشهر هذو غمير الشهر إذا في المهذب قلنا وصلنا في المهذب إلى تكلم على كتاب المساقاة فلان لان فتحناه صحيح بياننا بان المساقاة ان ودليلها في ذلك ما كان من عمر رضي الله رضي الله أن جاء بله أفضل من رواحة وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على